واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عن قبل ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطم من ارفن قلبك وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثون إبس الشراب وساءت مرتفقا <تصفيق> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَمَن أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات تعدني التج لَوْنٌ فِيهَا مِدٌّ أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ استغرق مستكينا فيها آلاء ارائك نمستاب وحسن ثم اتفقا وَأَرْبِبِلَّغُمْ مَثَلًا وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا بَيْنَهُمَا جِدَارًا وَجَعَلْنَا بَيْنَ ذَلِكَ بَرْزَخًا إِلْتَجَنَتْ يَنِ اتَتْ وَكُلَهَا وَلَمْ تَجْهَلْ مِنْ شَيْءٍ وَفَجَّنَ خِلَالَهُ مَا نَغْرُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَمَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا